سُئِلْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغْرَرْنَكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغْرَرْنَكُمُ بِاللَّهِ الْغَرُورُ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوَّا إِنَّمَا يَدُعُ حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ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 ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يثير وما يستوي البحران هذا عذب فرات شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتتخرجون حلية تلبسونها وترى الكفيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون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 وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةً إلَى حَمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى إِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِينَ يَحْشَوُنَّ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُ الصَّلَاةُ وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ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 اينات وبالزبور وبالكتاب المنير ثم اخذت الذين كفروا فكيف كان نكير الم تر ان الله انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات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 وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمثنا فيها نصب ولا يمثنا فيها لغوب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 أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم لهم شركون في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل يعيد الظالمون بعضهم بعضا إلا هرورا الله يمسك السماوات والأرض أن تَزُولَا ۖ لَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُ مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ ۚ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أيمانهم لئن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 ولو يؤخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى